111. الحج أشهر معلومات 112. فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله 114. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى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 117. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 118. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 114. لهم نصيب مما كسبوا 115. والله سريع الحساب 116. واذكروا الله في أيام معدودات 117. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 118. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى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 117. وهو ألد الخصام 118. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 119. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف 119. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 110. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم